بسم الله الرحمن الرحيم ان فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك اللهم ما تقدم من ذنبك وما اخر وثب علينا فتوره ويا هذا الصراط الله النصر عزيزا هو الذي أنر الساكين في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمان وإلا جن السماوات والأرض وكان الله علي من حكيما ليدخل المؤمن والمؤمنات جنات تدري من تحت النار وخاردين فيها ويكفر عن سيئاتهم وكان ذلك عند الله فعوزا هظيما ويعذب المنافقين وفقاة المشركين ومشكات الظمين والله والنسوا عليهم دائرة الصوء وقدر الله عليهم العامة وجهنم ساءت وَإِنَّ جُنُونَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَقَعَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا إِنَّ رسلناك شاهدا ومبشر ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسول وتعذروا وتوقروا وتسبحوا مقرطا ويصينا إن الذين يفعلون لك إنما يعيون الله يد الله فوق أيديه فمن كتب إنها ينكس على نفسهما يفرعا يا كونك المقلكون من أوراق <تصفيق> الشوارع تنام والنا والنا بس في النا يقول كون كرسك النا لسقروه كل فم يملكه كونه الله شئ راضي بكون دارن أو راضي الله من تعبه برضو أنتما لا إلى أهل ذلك فيك ربكم برضو أنتما نساؤه قوم وظلم يؤمن بالله ورسوله فإنه أعطنا الكافرين سعيرا وإلا أقولك السماوات والأرض وإنه يشعر وإنه يشعر يَشَاءُ يشعر وكان الله غفورا ورحيما سيقول المخلفون إن انطلقتم يا مغارب تأخذوا وعذرون نتبعكم ويريدوا أن يؤدنوا كلام الله قال الله من قوله فسيقولون بل تحصدوننا بل قل للمخلفين من أعرام ستدعوا إلى قوم أولي مأس شديد تقاتل منهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجلا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعزمكم أعزابا أليما ليس أنا ما حرج ولا أعلى الأرض حرج ولا أعلى حرج ومن يتعي الله ورسوله يخرج جناد تقريب من دات النار أليما لقد ل الر الله المؤم ما ي تحت الشيا طف وما في قوب فز السجة عن واساب ف ح قريمة وومظالنا كثير يا ق كان مازيز حكيما الظالنا سيره ذاقوا ظنوا فجاؤوا ما الناس عنكم ولتكن ايه للمؤمنين وهديته صراطا مستقيما واغر لم تكن عليها قطره اللهم وكان الله كل شيء قدير ولو قادكم الذين كفروا لئن نولن ثم نذون ولي نور نسير سنه الله الذي خلقنا من قبل ولا نزل السنه الله تهدي وهو الذي كفى إيديهم عنكم وإيديكم عنهم ببطن ما من البعض أن أغفركم عليهم وكان الله بما تأمرون بس هو الذي أكفر وصدقوا من مصحرام الهدي معكم فإن يبرغ محل ولولا رجال من لساء مؤمنات لم تعلموا أن فتصيبكم منهم عرة مؤمن ليغض الله في رحمته من يشاء ونعتذر ياله عذ من الذين كفروا من غذاه من أليمه الَّذِينَ كَفَرُوا كفروا في قلوبهم الحمية حمية حمية الجاهلية فعند الله سقيت ورسول وارم وانزل وكنبت التقوى وكانوا أحق بها وعلى وكان الله بكل شيء عليم لا قص الله ورسول ورعي لا تدخلون المس الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤس المقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجر من دون ذلك فتحا قريبا والذين يرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهروا على الدين كل مكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشد وعلي الكفار وحماه بينهم تراهم كعنصوا جدعمتهم فضل من الله وردوا على سماهم في من أسر السوق ذلك ومسرهم في الطرق ومسرهم في الأنجين كالزلعين أخرج في هذا البستان فاستمر أسوكا يعجب الزراء لغيزه الكفار الله الذين أمنوا من الصالحات من الموفرة المجرى ونظيمة